وضعات الحرب تشجي مسمعه وصدر الشاش يروي أضعه صامد في صدره ألف صدا لدوي الرعب يوم المعمى قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يرمي أضعا في صدري ألف صدا لدوي الرعب يوم المعمعا صمت تحسابه عين فإن قال ألفت السلام أروا يا شق كل القوم استنا يطلبون العيش مكسور الدعاء يا شق كل متائ القوم استنا يطلبون العيش مكسور الدعاء قطعت الحروب وصدر الشاش يروي الضوا صامد في صدري ألف صدا لذوي يوم يوم الوامع همه في صدري ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقبته فيفيض الحزن يذري أدوعة همه في صدري ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في نقلته فيفيض الحزن يذري أدعاء يا بنفسي مؤمن مستبسل عزة الإسلام في الهيجة معاه إنما يرمي لنصر العجل أو خداء إنما يرمي لنصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيد الحزن يذري أدمع رعفا جرحي وحيدا سابقا أو مري العز.